Gayr elmalıb عليهم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المُؤْمِنُونَ الذين هم في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 ثم جعلناه نضفة في قرار مكين، ثم خلقنا النضفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين، ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فِطْرَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عن الخلق غافلين. وأنزلنا من السماء ما بقدر في الأرض وإن على ذهب به لقادرون فأشرنا لكم به جنات من خيل وإعناق لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من ضر سينا تنبت بالدهن وصبغ وإ İnne l fil نسقيكم مما في بضونها ولكن فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها مع وعلى للفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحًا إلى قومه فقال يا قوم عبود الله ما لكم من إله غيره أ فلا تتتقون فقال الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشهم مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لانزل ملائكه ما سمعنا بهذا في آبائنا الاولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأبحينا إليه أن يصنع الفرك بأعيننا وضحينا فإذا جاء أمرنا وفاردت النور فاسلك فيها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 وَقُل رَّبِّ أَنزِلْ لِي مِنَ مُبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيات وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ثُمَّ أَغْشَيْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَدْبَرْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ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 قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل الا يصمحون نادمين فاخذتهم الصيحه بالحق فجعلناهم روزاء فبعد للقوم الظالمين ثم اشأنا من بعدهم قرون اخرين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 عَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رُبُوَّةٍ الزَّاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ ذُبَرَ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ فَذَرْنُ فِي يَوْمِهِمْ رَتِيهُمْ حَتَّىٰ يَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِۦ مِنْ مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِى الْخَيْرَاتِ الَّذِينَ هُمْ مِنْ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بآيات رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ بِرَبِّهِمْ لا وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَٰئِكَ مِنْ رَبِّهِمْ mi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 الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له مذكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم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 يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَا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 قليلا <سؤال> <أني> ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار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 عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَرَبِّي إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُعْدُونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّ عَلَى أَن نُرِيَكَ نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ إِذْ فَعْلٌ هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يصفون رب أَعُوذُ بِكَ مِنْ همزات الش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 برزخن إلى يوم يبعثون، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتسألون.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 Alam takun ayati tutla alaykum fakuntum biha tukaththibun qalu rabbana walbat alayna shiqwatuna wa kunna qawman dallin rabbana akhrijna minha fa قال فِيهَا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير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 وَلْيَشْهَدَ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الزَّانِي لا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةٌ أَوْ مُشْرِكَةٌ وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّ مَثَالِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شَهَادَةٍ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 ولولا فضل الله عليكم فرحمته وأن الله تواب حكيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هم خير لكم لكل امرئ منهم اكتسب من الإثم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 ولولا إذ سمعتمه قلتم ما يكن لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعذبكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم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 وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَلَا يَأْتَنِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا لِلْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْيَعْفُوا وَالْيَصْفَحُ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُرٌ رَّحِيمٌ İnna ladin yorumun al-müşcunatı zafılatı müminatı lügelü fiddunia ve al عذاب عظيم. Yoma teşhedu عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. Yomayzin وفهيم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين.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 İnna Allah hamir bima ycnngun ve kulllmüminatı Allah nın abıçarihin ve ypfz n وَلَا ve la ybdi مَا zinthin مِنْهَا la ybdi n zinthin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 أو بني أخواتهن، أو نسائه، أو مملكة أيمان، أو التابعين غير أهل أو التابعين غير أهل الإربة من الرجال، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، ولا يغربن بأرجلهن ليعلم ما يخفي من زينتهن. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ الله فَأَظُلِّهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَاللَّيْسَ تَعْفِي فِي الَّذِينَ لَا يَجْدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُواهُمْ إِنَّ عَالِمٌ فِيهِمْ خَيْرًا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 الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية لا شرطيه ولا غربيه يكاد يضيء ولو لم تمسس نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيْعَةٍ يَحْسَبْهُ الظَّمْآنُ مَاءً حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر اللدي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب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 يُطلِّبُ الله الليل والنهار إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّمَّا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 وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لا تُقْسِمُوا بِمَا لَيْسَ عِنْدَكُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ Ağlıyorum Allah ve الرسول Rasul. Fena toplu, عليهما حمل ما حملتم. Ve in tuziygoh tehtedur. على الرسول إلا البلاغ المبين. Vagda Allahu, ladin amanum izkum amil ustalihat. Layistahlef anhum fil arz kma ولا يمكنا ان لهم دينهم الذي اختض لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم يعبدونني لا يشركون بي شيئاً ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيم الصلاة وآت الزكاة وأطيع الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض وما هم النار ولبس المصيب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 وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَالطَّامِعُونَ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَرِيبَةٌ عَلَيْهِنَّ جَنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ غير متبرجات بالذين وأن يستعففن خير لهم والله سميع عليم "Leyse' al al-âmal haraj, vâle' al al-ârid haraj, vâle' al al-marid haraj, vâle' al anfusikum, vâle' al anfusikum. Al ta'kulu min buyutikum, al buyut abâikum, al buyut ummâtikum,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 يَتَمَّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ بَرَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ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 إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ رَّحِيمٌ لا تَنعَمُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لواذا فَاحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ Qadı yâlem ma ântum alayi ve yâme yırjâon ilayhi fayunbbuhum bima âmilu ve Allâhumü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 لَئِنْ أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا أَوْ يُلقَى إِلَيْهِ كَنْزٌ أو تكون لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا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 بعيدا سمع لها تغيضا زفيرا وإذا ألقو منها مكانا ضيقا قرني دع هنا لك ثبورا لا تدع اليوم ثبورا واحدة ودع ثبورا كثيرة والأذالك خير أم جنة الخلد التي يعد المتقون كانت لهم جزاء وبصيره لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسبولا ويوم يحشرهم ما يعبدون من دون الله فيقول اأأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ول السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من أولك من أولياء ولكن متعتهم ولكن متعتهم وأبائهم حتى نس الزكير وكانوا قوم براء فقد كذبكم بما تقولون فما تستطيعون صرف ولا نصرة ومن يظلم منكم ذقه عذبا كبيرا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 الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Muhterem kardeşlerim. Şimdi ash-şerif tilaveti olacak. <gülüyor> بسم الله Surah al and I'm done.